خمسة عشر استمع إلى النص واقرأه ثم اكتبه في دفترك. درس المسرحية يبدأ في الساعة الثامنة صباحا. الطلاب يقرؤون السيناريو الجديدة. الموظفون والعمال يدخلون المبنى. الموظفون يعملون في المكتبة والمكتبة في الطابق الثالث. سيكون الاجتماع الأول في المكتبة يبدأ الاجتماع في الساعة التاسعة وينتهي في الساعة العاشرة صباحا والاجتماع الثاني يبدأ في الساعة الخامسة وهذه الاجتماعات تنشر التعاون بين الموظفين والعمال يشترك في هذا الاجتماع تسعه عمال أيضا، وهؤلاء العمال يتحدثون عن مشاكل العمل وأهدافهم.